غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها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 سمع الله لمن حميدا ربنا ولك الحمد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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة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 وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اللَّهُ اللَّهُ أكبر سمع الله من حميدا ربنا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 الله أكبر الله أكبر, أكبر, الله أكبر, أكبر